رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصفه يجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من أصول وقواعد النمجية منتقابة من كتب شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري أفض الله تعالى ونفع بعلمه هذا المجلس السادس عشر من شهر جال لعام راضي الثلاثين بعد الأربعين من تجرى الثلاثين صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه ومن اقتفأ ومن اقتفأ ثره إلى يوم الدين لما بعد فإن الشاب السلفي أو الذي يريد منهج السلف إذا وفق بأول طريقه إلى عالم رباني يأخذ بيده إلى منهج الحق فإن هذا يعد من أعظم التوفيق الذي يناله من الله أزل وجل مهما قد أشرت إلى هذه الفائدة في كتاب التعصب للشيوخ في الطبع القديم والطبع الأولى في الصفحة الخامسة والعشرين حيث قلت وعلى مرحمك الله أن التعصب داء خبيث ينتشر عن طريق المصاحبة والمجالسة إذا رأيت الشاب في أول مشوئه مجالس المتعصبين من أهل ويميل قلبه إليهم فيأس منهم الأمر كما قال عبد الله بن شوذب من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يوافي صاحب سنة يحمله عليها وأنا قد أخرجه إذن ضد في الإبانة الكبرى مسند الحسن وقال أيوب أي استختياني إن من سعادة الحدث إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة هذا أخرجه اللالكائي في شرح سلانة قاط وقال عمرو بن قيس إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة ومع أهل السنة والجماعة فرجه إذا رأيته مع أهل البدع فيأس منهم فإن الشاب على أول نشوئه هذا أمر جلل ولذلك نحن من قديم ونحن نحذر الشباب المبتدئين في طلب العلم من مجالسة أصحاب الأهواء أو ونحذرهم من الاستهانة من هذا الأمر لأنه إذا استمرأ قلبه أن يجالس هؤلاء وأنه يسمع لهم فإنه يتبع خطوات الشيطان فصرعان ما تجده صار متعصبا هؤلاء ناصرا لهم كما ذكرنا هو على أول نشوئه وفي هذا إجابة على سؤال على سؤال البعض يعني لماذا نرى هذه الحشود من الشباب تجري خلف هؤلاء وتسير وراءهم رغم وضوح ضلالهم وانحرافهم عن السنة عن منجز السلف لم نشأوا على هذا هؤلاء الأتباع ها الذين يجرون خلف هؤلاء الآن في مظاهرات وفي غيرها ويحضرون دروس وخطب هؤلاء بالآلاف هم على هذا نشأوا على أيدي هؤلاء وتربوا على أيديهم فقلم أن يرجع أحد منهم إلا أن يشاء الله وليعني هذا أن يغلق باب التوبة عليهم هناك منهم من تاب بلا شك ولكنهم قليل قلم أن يتوب أحد منهم وهذا موافق لحديث ان الله قد احتجز او احتجر ان عن كل صاحب بدعه الحديث فيه كلام حسنه بعض اهل العلم وهو <تصفيق> <شف> الذي يريد الحقه عليه أن يبدأ البداية الصحيحة ف يسألني الكثير, الكثير من الشباب بماذا نبدأ وماذا نفعل أو ما هو الواجب علينا فنقول لهم الواجب عليكم أن تبدأوا طلبا المفترض عليكم من العلم أن تطلبوا العلم والعلم واسع فبماذا نبدأ نبدأ في طلب العلم فهذا السؤال قد لم له الخطيب البغدادي دابا في كتابه الفقيه والمتفقه وما أورد عددا من آثار السلف في الإجابة عن هذا السؤال والذي به يرجى للشاب في أول نشوئه أن ينشأ نشأة صحيحة بعد أن يوفق إلى صاحب سنة لأنه قد يوفق, قد يوفق إلى صاحب سنة أو إلى عالم يعني إلى عالم العلماء السنة ولكنه يتخبط مع لا يعرف كيف يستفيد, كيف يستفيد منه وكيف يطلب العلم ولكن توفيقه إلى صاحب السنة بلا شك هذه بداية الهداية ف ف الخطيب البغدادي ومعقد بابا في كتاب الفقه والمتفقه تحت عنوان وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين هذا هو سبيل النجاة الذي به ينجو العبد من هذه الفتن وفيه يدرك المحقة من المبطل نعم وبه يعرف طريق الآخرة نعم ما الذي يرضي الله لأن الآخرة غاية لا تدرك إلا برضى الله أن يرضى الله عن العبد وكيف يرضى الله عن العبد أن يعرف ماذا يريد الله منهم هذا لا يتاتى الا بالتفقه في الدين و ثم عقد خطيب هذا الباب و هذا الباب الهام هو ان ينبغي ان نتفقه في اثاره نتجت ف فأورد الخطيب البغدادي هذا الحديث طلب, طلب العلم فريضه على كل مؤمن أو على كل مسلم من اختلاف الروايات وقد اورده من عدة طرق والحديث كما هو هو فيه خلاف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد حسنه بعض أهل العلم لكثرة طرقه وشواهده ولكن معنىه صحيح والمعنى الذي بيناه في كلامنا السابق فقال الخطيب البغددي في بيان معنى الحديث أن يعرف الصوم والصلاة والحرامة والحدودة والأحكام وأخرج بسنده عن ابن عيين أنه لما جرى ذكر هذا الحديث قال ليس على كل المسلمين فريضة إذا طلب بعضهم أجزاء عن بعض نعم مثل الجنازة نعم إذا قام بها بعضهم أجزاء عن بعض ونحو ذلك فكأن ابن عيين ذهب إلى أن طلب العلم فرض كفاية فلذلك قال الخطيب البغدادي وقيل معناه وقيل معنا الحديث لهم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم إذا لم يقم بطلبه من كل سوق وناحية من فيه الكفاية وهذا القول يروى عن سفيان بن وهينا ثم أورد قول سفيان وذكر بعد ذلك الخطيب قولا آخر فقال قيل معنى قوله صلى الله عليه الصلاة والعلم فريضة على كل مسلم نعم أن, نعم أن على كل أحد فرضا نعم أن يتعلم ما لا يسعه جهله من علم حاله وأورد بسند صحيح عن حسن بن الربيع أنه قال سألت ابن المبارك فقلت طلب العلم فريضه على كل مسلم اي شيء تفسيره ففقال ليس هو الذي تطلبون كانوا كانوا يشيرون فرض كفائي انما طلب العلم وانما طلب العلم أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه يسأل عنه حتى يعلمه وفي رواية علي بن الحسن بن الشقيق أنه قال سألت عبد الله بن المبارك ما الذي يجب على الناس من تعليم العلم قال أن يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم آه أن يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم يسأل ويتعلم فهذا الذي يجب على الناس من تعليم العلم آه ما مفسره ايضا فقال وان رجلا ليس له مال لم يكن عليه لم يكن عليه واجبا ان يتعلم الزكاه الزكاه فاذا كان له 100 درهم لو عليه ان يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء عليها على هذا فهذا المعنى فيه تفصيل لا يتعارض مع تلان بن بل يوافقه ويتمم معناه حيث إن العلم كما بينت واسع بحر لا ساحل له فبلا شك ما قال أحد أنه يجب طلب كل العلوم على كل أحد لا يستطيعه أحد وإنما يختلف القدر الواجب على حسب حال كل عبد ولكن هناك قدر مشترك بين الكل لا يخلو منه احد وهذا القدر المشترك هو ما هو ما الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد فأخرج أيضا الخطيب من طريق ابن وهب عن مالك أنه ذكر العلم قال إن العلم لحسن ولكن انظر ما يلزمك حين تصبحه إلى حين تمسي ومن حين تمسي إلى حين تصبحه فالزمه ولا تؤثر عليه شيئا وقال وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم فقال أما ما يقيم به الصلاة وأمر دينه من الصوم, ومن الصوم والزكاة وذكر شرائع الإسلام قال ينبغي له أن يعلم ذلك وينبغي عند أحمد تعني الوجود هذا الذي يجب على الشاب أو على كل مسلم العامة أن يطلبه في أول الطلب أن ماذا يحتاج إليه من أمر دينه مما يقيم, مما يقيم به دينه فيبدأ بطلبه ويحرص عليه ليله ونهاره وهذا قد, قد استفاد القطيب في بيان معناه أيضا في هذا الكلام التالي الذي نسمع له طواجم طالبت ربنا على كل احد طلب طلب مال طواجم على كل احد قام بطلب مال واجب على كل أحد طلب ما يلزمه معرفته مما فرض الله عليه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه وكل مسلم بالد عاقل من ذكر أو إذا فرق وعب تلزمه الطهارة والصلاة والصيام طبعا فيجب على كل المسلمين تعافق عن ذلك وهكذا يجب على كل حسن أن يعرف ما يقل له وما يحرم عليه من المآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والموال فجميع هذا لا يده أحدا جده وفضل عليه ما يقول في تعلم ذلك حتى ان حتى يغادرون الكل يخرجون وهم خلون او حين يسلمونا بعد خروج الكل في طريقه الاخوه وريسه تقريبا من الحل تخرج يعني علي هونداي يتصدوا الطريق تقول ف... المحل انت على الاخر كي يخرج يخرج لي انا فاهم كفاطش أشغل... شو شو ما ينس تفضل اكمل الله ويجبر امام ازواج النساء وسادات الاماء على تعليم ما تعلمنا وفضل على الامام ايضا ان يقرن الناس بذلك ويرتب أطواما لتعليم الجهاد ويطرب سطر الضفق بإجتماد ويجب على الظلماء تعليم الجائد ليتغيز له الحق من الباخر فهذا واضح يعني نزيد بيادا ومن أول واجب على العبيد من معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم ونوعان أي من يفهمه كما قال الشيخ حافظ أحمد الحكمي رحمة في منظومته سلنا الوصول الوصول فبلا شك يجب على العبد على كل عبد فضلا عن طالب العلم أن يبدأ طريقه بطلب علم التوحيد ثم يثنيه أو يعني يطلب معه علم الأحكام نحكم التهارة والصلاة والصوم والزكاء إلى آخر ما يلزمه في أمر دينه هذا هو القبر الواجب الذي يجب على كل مسلم أن يطلبه فبلا شك مع هذا إذا افتق إلى صاحب سنة يتعلم منه هذه العلوم فإن صاحب السنة يبين له مع هذا المنهج الحق الذي به يفقه ذينه من فقه التوحيد ومن فقه الأحكام هذا والمنهج لكل جعلهم شرعة ومنهجا فالمنهج أوسع وأعم من كلمة العقيدة أو التوحيد لأن المنهاج يشمل الطريقة السوية في فهم كل أمور الدين كيف يفهم دينه كيف يتلقاه ومن من يتلقاه يطلق فالخطوة الأولى أن يوثق إلى عالم رباني من أهل السنة يأخذوا عليه هذا المنهاج أو يبينوا هذا المنهاج فإذا وفق إلى هذا يعني تتضح لهم تتضح لهم عالم عالم الطريق الذي يسلكه ولهذا صدقت كلمات السلف التي ذكرناها في أول المجلس إن من نعمة الله على العبد إذا تنسك أن يوفق إلى صاحب سنة وإن الشاب على أول نشوئه فإن نشأ مع أهل السنة كان معهم وإن نشأ مع أهل البدعة كان معهم إلا أن يشاء الله نسأل الله أن يسبتنا وإياكم على منهج السلف على المنهج الحق وأن يجيرنا من شر أهل البدع والأهواء وأن يوفقنا إلى أن نطلب هذا العلم على العلماء الربانيين من أهل السنة والجماعة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم عندنا درس, درس